بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآبد الحبيبين الطاضرين الله على صلواتنا بقيت الملاحظة التابتات على الإسجلال بالروايات وهي رواية يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله عليكم السلام شكرا استطاع الله بالخير وهي ان يقال ان هذه البقره لم تتعرض الى تحديد الموضوع وهو مكا يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ما له فإذا راجعنا ما قبل هذه الفقراء وهي حج الثنين باب أربعة وعشرين من أطواب وجوه الحج معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله في حديث قال وان كان موسرا وحال بينه وبين الحاج مرض او حصر او امر يعذره فيه فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له وقال صادق بعدها للثقة وقال. يقضى عن الرجل حجه الاسلام من جميع ماله فمن المحتمل ان يكون المراد بالرجل هو هذا الذي كان موسرا وحال بينه في نرج مرض أو حاصر وقال الإمام عليه السلام بأن هذا الموسر عليه أن ينيب فإن مات ولم ينيب يقضى حجة الإسلام من جميع ماله وحينئذ فمورد الرواية الموسر ولا شمول فيها لمن زالت استطاعته فتحصل أن لا دليل عندنا على استقرار الحج في ذمة من ترك الحج وقد زالت استطاعته إلا أن يتشبث بالاحتياط الوجوب حذرا من مخالفه المشهور القائلين بالاستقرار المساله الجديده ف ما برأي شريفنا ما برأي شريفنا مشرد دعي المسألة الجديدة وهي ما لو حج الصبيب مستطيعا بلي. ثم بلغ فهنا مطلبان الأول هل تجزي حجته عن حجة الإسلام أم لا والثاني هل أن حجه مشروع وراجح في حد ذاته أم لا نقول ولكن أنا اقدم الأول لأن دليله حيث أما عدم إجزاء حجه على فرض مشروعيته عن حجة الإسلام وهو مقتضى معتبره اسحاق بن عمار حديث واحد باب اثني عشر من ابواب وجوب الحج سألت أبا الحسد عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلان مقتب الإطلاق عدم اجزاء قبل البلوغ عن حجه الاسلام واما مشروعيه الحجه الذي هو المطمر الثاني فقد استدل على المشروعية بثلاثة وجوه الأول بالمطلقات نحو معتبرة السكوني على رأيهم فالا فليس السكوني عندي ثقه معتبرت السكوني حديث سبعه باب ثمانيه وثلاثين من ابواب وجوب الحج عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحج ثوابها الجنه فهذه تشمل فهذه تشمل حج الصبي وحج غيره وناح معتبعني حديث أربعة وأربعين نفس الباب السابق باب ثمانية وثلاثين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يعني الحج هو أحد الجهادين وهو جهاد الضعفاء إذن فهذه المطلقات تدل على مشروعية حج الصديق في حد نفسه ويلاحظ على الاستدلال بها ان مقتضى حديث رفع القلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم عدم شمول الخطابات الشرعية الصبي لأن القلام كناية عن التشريع فلا تشريعات في حقه <تصفيق> لا هذا مشروع لا صار تمرين صار تمرين مشروع وليس نفس العباده مشروع <تصفيق> المجنون لا بيروحوا مجنون ولا ايه وبعد فان قلت أولا سند الحديث يعني حديث الراف الوارد في باب أربعة من أبواب مقدمة العبادات أحد عشر سنده ضعيف بابن ظبيان هذا اولا وثانيا دلالته مناقشة، وذلك بحمل مساده على رفع التكاليف الإلزامية، لا مطلق الخطابات. إما بقرينة التعبير بالرفع عنه الدام على كون المرفوع ثقيلا أو بقرينة السياق وهو ان الحديث وارد في سياق الامتنان فمقتضى الامتنان رفع الالزام وارع اصل الخطاب وببيان اخر ذكرت المرتقى في باب الزكاه ان المرفوع بحديث الرافع هو ما يوجب العقوبة والحد بقرينات آدة الحكم للموضوع حيث عبر بأنه رفع القلم عن الصديق والمجنون والنائم فظاهر مناسبة الحكم للموضوع اختصاص المرفوع بما للصباوة دخل بما للصباوة أو بما للصباة بما للصباة دخل في رفعه وإنما يتصور ذلك في ارتكاب ما يوجب حدا او عقوبه فإن ضعف اراده الصبي والمجنون والنائم دخيل في رفع العقوبة والحد عنه، ويؤيد ذلك ما ورد عن علي عليه السلام في باب ثمانية. من أبواب مقدمات الحروض قال لا حد على المجنون حتى يفيق حتى يفيق من أفاق الله حتى يفيق, حتى يفيق ولا على النائم حتى يستيقظ ولا على الصبي حتى يحتلن هذه هي المناقشات والجواب عنها أما من ناحية السناد فإن ضعف سند الحديث منجبر بشهرة الاستناد إليه في فتاوى الأصحاب كما هو ظاهر كلام الشيخ في المبسوط والمرتضى في الناصريات وغيرهم لأن موضوع الحجيات ليس هو خبر الثقة وإنما موضوع الحجيات الوثوق والشهرة بهذه الدرجات من القرائن النوعية الموجبة للوثوق بصدور الخبر ولو أغمضنا النظر عن ذلك. ففي بوثق عمار الساباطي حديث اثنى عشر باب اربعة من ابواب مقدمة العبادات عن أبي عبد الله عليه السلام قال فإن احتلنا قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلام فمق مفهوم الشرط أنه إذا لم يحتلام لم يجري عليه القلام وفي هذا الموثق كفايات طبعاً من من يعني اذا بل بلغ هذا بالنسبة للسنة وأما بالنسبة للدلالات فما أقيم من قرائم على اختصاص المرفوع بالتكاليف الإلزانية أو ما يشمل الحد محل تأملان أما التعبير بالرفع عام فالمصحح له مقابلته للتعبير بجرى القلام مقابلته للتعبير عن القلام لا أن المرفوع ثقيل إنما مقارن جريان القلم على البالغ رفع القلم عن الصبي وأما سياق الانتنان فغير معلوم لأن الامتنان على نوعين امتنان ملاكي وامتنان سياقي فالامتنان الملاكي هو عباره عن ان الشارع في مقام جعله او رفعه لاحظ الامتنان كاحد ال ملاكات وأن الامتنان السياقي فهو ما يستظهر من لسان الدليل وأن لسانه بسان امتنان فالذي يفيد في الاستجلال هو الامتنان السياقي بأن يكون سياق الدليل سياق الامتنان على العابد وهذا غير ظاهر من حديث الرافع وان كان الامتنان الملاكي متوفرا ومما يؤكد ذلك أن ارتفاع التكليف عن المجنون والنائم والصبي غير المميز مما يحكم به العاقل بالبداهة لكونه تكليفا بغير المقدور لا أن رفعه امتنانيون احد يا في الصبي المميز فيه امتنان رفع التكليف عنه فيه امتنان في الصبي المميز نعم واما ما افيد في المرتقى ان ان مناسبه الحكم للموضوع تقتضي اختصاص المرفوع بما يوجب الحد فهذا إنما لو كان موضوع الرافع درجة من درجات الصدى وهي الدرجة الدامية لأنها مثل الجنود والنوم في ضعف الإرادة ولكن المفروض أن موضوع الرافع مطلق الصلاة بما يشمل الدرجة المتاخنه البُغض التي لا فرق بينها وبين البلوغ من حيث قوة الإرادة. فالمتحصل أن المرفوع بحديث الرافع أصل التشريع الزامان أو نجدان فلا مجال للتشريع تمسكي بالإطلاقات لإثبات المشروعيات. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا. قدس سره من أن الدليل على مشروعية حج الصبي ما ورد من مروص بيانكم مروص بيانكم. بالصلاه لسابع وامروا صبيانكم بالصوم لكيسى بتبد ان الامر بالامر بالشاي أمر بذلك الشيء ويلاحظ عليه منع الكبرى كما قرر في الغصول ومنع الصغرى فإن ورود النص في باب الصلاه والصوم لا يدل على مشروعيه جميع العبادات الا مع القاطع بعدم الخصوصيات وهو على عهدة مدعيه الوجه الثالث <تصفيق> يعني لا نجزن نقول نحتمل الخصوصية. التفريق موجب لاحتمال الخصوصيه لانه موجب للجزم بها. هذا أم صح؟ هذا صح؟ الجزم بعدم الخصوصية صعب والجزم بالخصوصية صعب. الوجه الثالث الأدلة الخاصة. وهي على طوائف ما دل على المشروعيه من باب الدلاله السكوتيه نترك هذه النوايا تحتاج كلام طويل والحمد لله رب العالمين